يُسِلُّ لَيْلًا نَهَارًا وَيَطْلُبُهُ حَفِيفًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ودعوا ربكم تضرعوا وخشيه انه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها ودعوه خوفا وطمعا ان إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا فَقَالُوا سُقِنَاهُ بَلَدًا مَّيْتًا فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُقِرُّ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ